إنهُ يَعلممُ الجَهْرَ وَمَا يَخْفى وَنُ يَِّركَ للِيُسرَ فَذَكرِ إِ فَتِ الذِكْرى سََذكَّر مَ يَخْشوتَجَبُهَا الأشْق الذي يَصلْلًَا النارَكُبَرَ ثَُّ لا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحِي.